أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم مبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الستير هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وإنما ورد في الحديث النبوي فقد ورد في حديث يعلى ابن أمية رجل الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي بالمكان بالخلاء بلا إزار يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وله الستير روايتان إحدهما كسر السين ستير وتجديد التاء كما هي التنطق كذا ستير والأخرى بفتح السين وكسر التاء ساتير إن الله حيي ستير فتح السين وكسر التاء المخففة فيها هكذا تنطق هكذا ولكن الأولى أشهر إذا ورد هذا الاسم في السنة المطهرة وانطبقت عليه الشروط التي كنا تدرسناها في غير ما موضع اسم الله تعالى ستير ما معنى الستر في اللغة ومعناه اصطلاحا وفي حق الله تعالى ستر الشيء أي أخفى الستر مصدر ستر الشيء أي غطيته ابن فارس كتاب مقييس اللغة ونلقوا على كتاب ده قبل كده بيجمع فيه المواد كلمة السين والتاء والراء يشوف كل الإيرادات التي أوردها العرب ونطق بها من معاني تدور حول هذه المادة يقول سترى وساترى وكذا بكل ما ورد لغة ثم يردها إلى معنى كلي. يقول السين والتاء والراء كلمة تدل على غطاء إذن المعنى في اللغة يدور حول تغطية الشيء ومن هنا تأتي كلمة السطرة أي ما به من شيء كائنا ما كان ويقال الستر هكذا بالكسر الحياء الستر يأتي بمعنى الحياء لغة ورجل مستور وستير أي عفيف وجارية ستيرة أي عفيفة كذلك محصنة هذا المعنى اللغوي المعنى اللغوي بيدور حوله معنى إخفاء الشيء وتغطيته قال أما المعنى استلاحا فقال المنذري الستر على المسلم معناه تغطية عيوبه وإخفاء هناته لما تيجي تقول له واحد استره, استره ان انت تغطي على عيوبه وتتغافل عنها وكأنك لم تراها حتى لا تفضح لكن حنقول هنا ضابط الستر ده اللي هو تغطية العيوب وإخفاء الهنات والأخطاء متى يستخدم ابن حجر يقول في الحديث الذي سوف يأتينا من سطر مسلما ستره الله يوم القيامة يقول سطر مسلما اي رأه على قبيح فلم يظهره للناس وليس في هذا ما يقتضي ترك الانكار عليه فيما بينه وبينه وفي ذلك الكلام يعني هو شافه بيعمل حاجة يفضحه بقى شفتش شفت بارح كان بيعمل كذا وبيعمل كذا لا انما ينكر عليه لكن لا يفضحه ومن الستر أيضا أن يستتر الإنسان إذا وقع منه شيء من هذا أيضا إنه لما يعني إذا بليتم فستتر فإذا ابتلأ الإنسان بمعاصي وهكذا فليستتر ولا يجهش قال ابن حجر والذي يظهر أن الستر معه في معصية قد انقضت والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب عليه الإنكار وإلا رفعه إلى الحاكم ابن حجر ليه الترجح آخر بيرجح حبا الستر على شيء فات إنسان كان مثلا قبل أن يلتزم كان كذا وكذا ما يجيش بعد كده بقى قدام الناس تشعر فيهم ده كان زمان كان عامل إيه؟ هذا لا يصح بحال الستر عليه ربنا يسترنا <تصفيق> الستر معه في معصية قد قد. أما في المعصية التي يتلبس بها فيجب عليه الإنكار وإلا رفعه إلى الحاكم يعني ينكر عليه في الأول وبعد كده المفترض بقى الهيئات الرقابية اللي هي هيئات الأمر معروفة ناهية على المنكر أو من ينبح حولها دلوقتي يعني واحد مثلا شايف واحد قاعد بيشرب مخدرات وبيعمل مشاكل بدأ ينكر عليه من فعشه فإذا كان لو بلغ عليه ده سبب إن هو يرتدع يبقى يستخدم هذا ويجب عليه سكانه يبقى كذا بقى لو واحد نصلا بيتاجر أو بيعمل يعني خطر متعد قال الإمام النووي المراد بالستر الستر على ذوي الهيئات النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فواحد له شأن في المجتمع راجل مثلا شيخ داعية راجل تاجر كبير راجل ذو هيئة الناس تنظر إليه وتقتدي به ثم يقع منه هفوة أو يخطئ بخطأ ما وجل من لا يغفل ولا يسهم أكيد قد يقع منه شيء فهؤلاء يستر عليهم إذ ليسوا معروفين بالأذى والفساد اللي مش معروف ان هو كده يتستر عليه أما المعروف بذلك فيستحب ألا يستر عليه فيستحب ألا يستر عليه إن لم يخف من ذلك مفسده لأن السطر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد يبقى ما يسترش عليه ويبلغ فيه لكن افرض ان هو لو بلغ فيه حييترطب عليها مفسد أشد ففي مثل هذا يبقى نستخدم الإنكار فقط لأن السطر هذا يطمعه في الإيذاء والفساد أما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فلا يحر السطر عليهم إذا رأى منهم ما يقضح في أهليته فليس هذا من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة يعني واحد بيأكل أموال الناس وعندما نقول أصله من زاوي الهيئات ما ينفعش واحد في بقى مقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنيجي نقول ما ينفعش دلوقتي نقول هو كان بيعمل ايه وبعد الجده يوقعنا في إشكال فيروح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذبة مثلا أو شهود يجي واحد يشهد واشهد شهادة زور وانت عارف ان ده مثلا افاك اثيم فيودي الرجل في ستين دهية وانت عارف ان كذا فالمفترض ان انت تشهد بان هذا الرجل كذا وكذا وكذا حتى لا يقبل قوله الزور مفهوم؟ هذا المعنى اصطلاحا المعنى في الاصطلاح بيدور حول تغطية عيوب الانسان واخفاء هناته أخطائه وبالضوابط التي ذكرناها ما معنى الستير في حق الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب الحياء والستر ابن الأثير يقول ستير فعيل بمعنى فاعل أي أنه ساتر يحب الصون ويحب الستر البيهقي قال ستير أي أنه ساتر يسطر على عباده كثيرة ولا يفتحهم في المشاهد كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم والله أعلم في صيغة أخرى عند النساء من حديث عطاء عن يعلى إن الله عز وجل حليم حيي ستير قال الإمام السندي السندي صاحب الحاشية على سنة النساء يقول معناه أنه عز وجل تارك للفضائح ساتر للعيوب يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقا بأخلاقه جل وعلا قال ابن القيم وهو الحيّ، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير صاحب الغفراني وهو الحيّ يستحي أن يرد يد عبده خائبا ويستحي أن يفضحه وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان والعبد مصر ومقيم ومجاهر بالمعصية والله حيي أن يفضحه بص المعنى جميل إزاي لكنه يلقي عليه ستره كلنا أصحاب ذنوب معصر ولو كانت للذنوب رائحة لقد الناس لولا أن الله يلقي علينا الستر فهو الستير صاحب الغفران قال المناوي ستير أي تارك لحب القبائح بصوا هدتت حب بقى يستر القبيح بل يستر ذلك أيضا ويترك هذا وبالتالي أنت حيبقى ده حظك من هذا الاسم إنك ما تحبش أن تشيع الفحشة في الناس وما تحبش انك تفضح الناس وما تحبش ان انت تتتبع عورات الناس فمن تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ولو في جحر بيته فالله جل وعلا ساتر للعيوب وللفضائح تارك لذلك كله بعضهم قال ستير بمعنى اسم المفعول ستير بمعنى مستور يعني ستير بمعنى ساتر وستير بمعنى مستور فمستور أي عن الأعين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فلا يرى لكن العلماء قالوا أن هذا بعيد في هذا الاسم لأن عندنا أسماء أخرى تدل على هذا المعنى الله سبحانه وتعالى الباطن اسمه كذلك الظاهر والباطن فمن مقتضيات اسمه الباطن أنه لا تدركه الأبصار طيب قال الله تعالى وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال الضحاك أما الظاهرة فالإسلام والقرآن أما الباطنة فإنه يستور العيوب أعظم النعم نعمة السطر عشان كده دائما الناس تبقى بتقول كده ايه بقى ومنتك في حاجة يقول له سطر ربنا يستورني هكذا من أعظم النعم الباطنة لا شك أن ربنا يشملك بسطره فالله تعالى ستير يحب الصون والسطر يستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب ويكره القبائح والفضائح والمجاهرة بها وقد أمر تبارك وتعالى بالستر وكره المفاخرة بالمعصية أو بمجرد ذكرها وأن تشيع بين المؤمنين كره الله سبحانه وتعالى مثل ذلك يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخير والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المجاهرة بالمعاصي لا يعافى منها فقال كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت الباريحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف سطر الله عنه عشان كده بعد كده هتبقى الجائزة العظمى سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك يوم الخيام فهكذا هذا يقع في ذنب عظيم عشان كده يعني ربنا بيستر والجيزة أنه حيتستر لو تاب من هذا الذنب بعد ذلك وخلاص فإذا به يجاهر وكأنها يعني شطارة قال الكرماني ومحصل الكلام أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن ذنبه ولا يؤاخذه به إلا إذا كان فاسقا معلنا فقد أوقع نفسه تحت طائلة العقاب طيب هذه معنى اسم الستير في حق الله تعالى ما الفرق بين الستر والغفران أيهما أعم وأيهما أخص من أعلم الثاني؟ قال الكفاوي صاحب كتاب الكليات الغفران يقتضي إسقاط العقاب ماشي يسقط العقاب ولا يستحقه إلا المؤمن، ولا يستعمل إلا من الباري. أشكر ربنا لي. ومن يغفر الذنوب إلا الله. من يغفر؟ لا أحد يغفر إلا الله. يعني علشان يغفر له، يعني أنت طاع في حقي. على الأقل، على الأقل لازم تعمل حاجة في مقابل، في مقابل لأن أنا أسقط هذا الغيظ اللي تملكني بسبب خطأك في حقي. وتعمل أي حاجة ما ترضيني حتى يعني الع العقوبة دي تسقط عنك شهد أن الله سبحانه وتعالى وحده يغفر الذنب أما الستر فهو أخاص من ذلك إذ يجوز أن يستر ولا يغفر يستر ولا يغفر فبالتالي يسترون هو يعمل الذنب كتير من الناس كده يعني عمل الذنب وفرحان بقى إن هو بقال سنين بيسرق ومحدش اكتشف أمره، بىالوا سنين بيزني ومحدش اكتشف أمره، بىالوا سنين بيعمل كذا وكذا من الذنوب ومحدش عارف انه بيعمل الذنوب دي، فهل مقتضى أنه ستره أنه سيغفر له؟ قد يكون استدراجا تمام؟ الستر أخص إذا يجوز أن يسر ولا يغفر، والغفران لا يكون إلا في الآخرة، المغفرة دي إمتى هتتعرف؟ في الآخرة هو مشايخفرها في الدنيا هو عند الحساب عند الحساب غفرها لكن انت دلوقتي تبت ربنا أنت عارف إنه ربنا قبل التوبة لا عندك دلوقتي دليل على إنه ربنا محى حزم اللي أنت عملته ما عندك دليل هتعرف الكلام ده يوم الأيام يوم الحساب فالغفران لا يكون إلا في الآخرة أما السطر فيكون في الدنيا وفي الآخر عشان كده سترتها عليك في الدنيا سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك يوم القيامة يبقى في ستر هنا وستر هنا ستره عشان كده ما تفضحش قدام الناس وسطروا في الآخرة برضو ما تفضحوش يوم القيام لذلك قال أبو هلال العكس قال الغفران أخص والستر عام على اعتبار أنه أخذ ليه الجانب الآخر يقال سطر فلان إذ لم يذكر ما اطلع عليه من عثرات وستر الله عليه خلاف فضحه ولا يقال لمن يستر عليه في الدنيا أنه غفر له لأن الغفران ينبئ عن استحقاق الثواب ويجوز أن يستر في الدنيا على الكافر وعلى الفاسق فإذا ممكن الستر يتعلق بمؤمن بفاجر بكافر السطر إنما المغفرة لا تكون إلا لمؤمن والمغفرة لا تكون إلا في الآخرة فعلى هذا الاعتبار المغفرة أخص طبعا الاعتبار أنه يستر ويغفر أنه لا يختضي أنه يجوز أن يستر ولا يغفر فتبقى المغفرة أعم من هذا الجانب وأخص من هذا الجانب طيب حظ المؤمن من هذا الاسم كيف تنال ستر الله حظه من هذا الاسم إزاي يبقى ليك نصيب من اسمه الستير بمعنى كيف تفوز بستر الله تعالى سنذكر هنا أسبابا كثيرة عشرين سببا للفوز بستر الله أول هذه الأسباب الإخلاص واجتناب الرياء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره ومن رأى رأى الله به يبقى حيفضح يبقى نقيد الستر يبقى من أخلص فإن الله سبحانه وتعالى يشمله بستره حتى ولو وقعت منه بعض الأخطاء وبعض العيوب فالله يسترهم حديث من سمع بعمله سمع الله به يعني من أشهر عمله وجاهر به وأخذ يتحدث عنه حتى يعرف الناس ذلك فهو يراعي عين الناس فإن الله عز وجل يصغره ويحقره ومن رأى رأى الله به السبب الأول الإخلاص واجتناب الرياء السبب الثاني عدم المجاهرة بالذنب والستر على نفسه تقدم معنا حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين وفي آخره وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه فمعنى ذلك أنه لو ستر نفسه فإنه يكون في محل ستر الله تعالى يبقى عدم المجاهرة بالذنب عن مريم بنت طارق أن امرأة قالت لعائشة يا أم المؤمنين إن كريا أخذ بساقي وأنا محرمة كريا يعني أجيرا سائقا الكري يأجروا على شخاطر يحمل المتاع سواء يأخذ الحاجة ووديها من هنا إلى هنا خادم يعني فبتقول لأخذ بساقي وأنا محرمة فقالت حجرا حجرا هكذا وأعرضت بوجهها وقالت بكفها قالت تضرب كف على كف وأعرضت منع إشارة عنها. وقالت يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس ولا تستغفرن الله ولتتب إليه فإن العباد يعيرون ولا يغيرون والله تعالى يغير ولا يعير اكتبوها واحفظوها إن العباد يعيرون ولا يغيرون وإن الله يغير ولا يعير عن العلاء بن بدر قال لا يعذب الله قوما يسترون الذنوب أهو ده بقى اللي ناخده لما يجي يتكلم يقول لك إيه طبعا في بعض البلاد الإسلامية بيعملوا أسوأ من اللي بتعمله البلاد اللي بيجاهر فيها بالمعاصي ده بيعملوا حاجات أسوأ بكثير ده بيقع فيهم كذا وكذا من الذنوب نقول له كلمة اندر إن الله لا يعذب قوما يسترون الذنوب إن الذنب مستور وفي نفس الوقت أنا كده لو أنا راجل شريف نظيف ما عنديش دواعي تبعدني عن الطريق إنما أنزل الشارع على الدنيا كلها كذا وكذا حتى لو أنا داخل بنية صالحة الله أعلم حيرجع إزاي بعد كذا ينزل الشارع ويشوف فإذن الله لا يعذب قوما يسترون أنفسهم وعن عثمان بن أبي سود قال لا ينبغي لأحد أن يهتك سطر الله تعالى قيل وكيف يهتك ستر الله قال يعمل الرجل الذنب فيستره الله عليه فيذيعه في الناس فهذا من أسباب أنه لا يستر وعن أبي الشعثاء قال كان شرحبيل ابن الصمت على جيش قال فقال إنكم نزلتم أرضا فيها نساء وشراب فمن أصاب منكم حدا فليأتنا حتى نطهره فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه لا أملك لك تأمر قوما سطر الله عليهم أن يهتكوا ستر الله عليهم هذا شرحبيل كان أمير جيش فقال لهم احنا حننزل في حتة كلها فتن فمن دلوقتي اللي حيعمل حركة من الحاجات دي يجي لنا بقى كده وعشان نقيم عليه الحد في ساعتها علشان يعني يديهم ردع على هذا الامر انه هو سيقيم الحدود حتى يطهر فسيدنا عمر بقى فقهه العالي قال له تأمر قوما سطر الله عليهم ان يهتكوا ستر الله وفي هذا دليل على ان من وقع في حد من الحدود فعليه أن يسرع في التوبة وفي إصلاح نفسه ولا يعرض نفسه لولي الأمر ويكشف ما ستره الله عليه بيجي كتير شباب يقول, يقول لي أنا زنت أعمل إيه أو يقول يعني يعرض يعني يقول فيه واحد زنة قبل ما يلتزم أو كذلك وعايز كفر عن الزنب وحاسس أنه هو ده اللي واقف ومش عارف يعني في إيه. أروح السعودية يقيم علي الحد أو يشوف حد يقيم علي الحد عايز أخلص أخذ ميت جلدة واخلص إذا كان ده حيطهرني فتقول له بقى المعنى ده تقول له استر على نفسك تقول له يعني أقول لصحبك ده ولا كده عشان يبقى تعريضا استر على نفسك حتى يسترك الله عز وجل وقد سترها الله عليك في الدنيا وإن شاء الله يسترها عليك يوم القيامة ولا يؤخذك بها إن صلحت توبته قال ابن بطال في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين وفيه ضرب من العناد لهم وفي الستر بها سلام من الاستخفاف لأن المعاصي تزل أهلها وتوقعهم في إقامة الحد عليهم إن كان في ذلك حد أو أو يعني هو يطلع لك ده نبارح كنت مقضي صهرة وكنت بعمل وسوي وسوي دلوقتي انت بتقول ان انت عليك حد يعني كلامك مقتضاء انت اعترفت دلوقتي ان انت زنيت وده مقتضاء انه يقام عليك الحد اذا فالجهر بالمعصية فيه هذه الإشكالية الكبرى الا وهي الاستخفاف بحق الله يعني. ده كان السبب الثاني سبب الاولاني الاخلاص سبب الثاني عدم المجهرة بالذنب والسطر على النفس سبب الثالث الاستغفار والاكثار من العبادات عن أبي أحمد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا صلى الله عليه وسلم يصكت ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه وأقيمت الصلاة فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبومامة فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل الصحابة وفقهم وحرصهم على العلم والفهم فراح ماشي وراه يشوف النبي… يرده يقول له ايه؟ فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انِي أصبت حدا فاقمه عليا قال أبو أمامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا فقال نعم يا رسول الله فقال له رسول الله فإن الله قد غفر حدك أو قال ذنبك الرجل هنا يقول أصبت ذنبا والنبي صلى الله عليه وسلم يدله على الأفضل ألا وهو الستر. ودلوا على العلاج الرجل لما أصاب من امرأة قبله، قال إني أصبت من امرأة قبله. قال هل صليت معنا العصر؟ قال نعم قال فذاك يعني بيرشده أولا إلى أن يستر على نفسه وعلى الإصلاح بعد الذنب الناس طبعا تسمع الكلام ده تفهم أنه كل واحد يعمل الذنوب اللي هو عايزه يبقى تصلي العصر وس. يعني يعمل أنت عايزه وسيصلي العصر طبعا مش كده يعني لما جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني علشت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقضي ما شئت اللي هو إيه قارب الزنا فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلى عليه وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فقال رجل من القوم يا نبي الله هذه له خاصة قال بل الناس كافه الله أكبر إذا الأصل أن تستر على نفسك وتكثر حالة تلبسك ببعض الذنوب أن تكثر من العبادات ومن الاستغفار وتجدد التوبة فهذا هو العلاج كما أرشدنا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من الأمور التي تنل بها الستر أستر على أخيك المسلم فالجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله في الآخرة. وفي الحديث من رأى عورة فسترها كان كمن استحيى موؤودة من قبرها وقال أبو هريرة من أطفأ على مؤمن سيئة كان كمن أحيى موؤودة وقال الحسن من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشفه وقال رجل للحسن يا أبا سعيد رجل علم من رجل شيئة أيفشي عليه قال يا سبحان الله لا لا يفشي عليه وعن أبي بكر أنه قال لو أخذت سارقاً لأحببت أن يستره الله ولو أخذت شاربا لأحببت أن يستره الله حتى لو وقع في إيدي أقول يا ليته قد شمله الله تعالى بالستر وقد روي عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوب وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسية عيوبهم الناس ما كانش عندها عيوب لكن بدأ يقولهم مش عارف الناس دي وده بيقافل إخوة إنه هو بعد ما التزم وبتاع. لكن مش عارف غادي دلوقتي الناس دي عايشة زاي وده كذا وده كذا مش من باب بقى كذا ده من باب التعير مش من باب النصيحة لا من باب على فلان أو فلان أو فلان من باب العلو فبدأ يعيب يعيب على ده ويعيب على ده فما يكون منه إلا أن يعيبه الناس فالناس تبتدي يعمله فتنتشر أما من يكف عن عيوب الناس ويشغل نفسه بعيب نفسه فإنه يبيت مستورا واعلم أن الناس على ضربين أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها لأن ذلك غيب محرمة فاهم؟ الرجل ده مش معروف أنه بيعمل معاصي كويس؟ لكن مرة وجدته تلبس بمعصيه يعني واحد من المفترض ان هو راجل فاضل وكويس مرة بصيت لقيته تنح كده قدام صورة ولا حاجة ولا بص كده على صورة شوية ولا قعد كده سمع حتى كده موسيقى ولا بتاعه وراح يعني جابت ودانه شوية ألم بأي شيء فمثل هذا يتغافر ويتغافل عنه انما بقى هو لا معروف ان هو اصلا كده لا دي مسألة اخر انما الاصل فيه الصلاح فيستر فاخد بالك الثاني مشهور بالمعاصي معلن بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلن وليست له غيبة كما نص على ذلك الحسن وغيره ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود صرح بذلك بعض الحنابلة كما يقول ابن رجب واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال مالك من لم يعرف منه أذل للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام إذن الإمام مالك بيقول من لم يعرف منه أذل للناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ويتغافل عنه ما لم يبلغ الإمام إلا إذا وصل الأمر إلى الإمام وولي الأمر أما من عرف بشر وفساد فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد هكذا حكاه عنه ابن المنذر وغيره إذا المجاهر هذا لا له ومن الستر على المسلم ألا تنعت المرأة امرأة أخرى لزوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها وده يقع فيه للأسف حتى المتدينين والملتزمين جاي من فرح العروسة حلوة آه ما شاء الله خلقت أمر بيضة وكذا وعملة ومسوية ومش عارف أي لا حوله ولا حولها الأخوة بالله بيحصل لأسف شديد يجيب مثلا ابن فلان ده إذا دي هي مراته حلوة لاي هي شكلها كذا كذا آه دي كذا فتنعتها له فيقول يا خبتي فلا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها كتير حدثت قصص واقعية إن المرأة تروح تذكر أوصف واحدة أخرى وتقول له مثلا ما شاء الله هذا النهضة نحن في الحجة الفرنية الأخت ما شاء الله كذا وكذا وكذا فتهف نفسه لا فيذهب ويتزوجها تطبيق <تضيخ> لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا من الأسباب استاتش على أخيك الأمر الخامس عدم تتبع عورات المسلمين قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين فلا تتبع عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته وقال صلى الله عليه وسلم من سطر عورة أخيه المسلم سطر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته يعني الأصل في البيت النسطر كويس؟ مثلا واحد تتبع عورات الناس وبدأ يقول فلان بيعمل وفلان بيسوي مرة واحدة يتفتح في بيته يبقى يقعد على كمبيوتر وقعد بيتفرج على أفلام بحية ولا قعد بيعمل تخش مراته ولا تخش بنته ولا يخش كذا ويتفضح وده هو فضيح عبد هو بيعمل معاصي كده في السر معينة مرة واحدة يفتحوا عليه الباب لو بيعمل كذا ولا بيعمل كذا يكشف أمره يتفضح فهذا جزاء من تتبع عورات المسلمين خليك في حالك الأمر السادس الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يستتر من النار ستره سبب من أسباب الستر وأن ربنا سبحانه وتعالى يحجبه عن العقاب من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمر فليفعل الأمر السابع ستر المسلم عند تغسيله من أسباب الستر عليك أن تستر على أخيك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فسطر سطره الله من الذنوب ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من السندس هذه الرواية أنا دائما أحب الرواية الثانية من غسل ميتا فسطر عليه غفر الله له أربعين كبيرة رواية الطبراني في حكم الجنائز واللفظ الأشهر غفر الله له أربعين مرة لكن خلونا نمسك في أربعين كبير في رواية فإذا إذا سترته عند التغسيل يسترك الله عز وجل فهي من جملة سطر المسلم الأمر الثامن مضارة الجهال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا بأموالكم عن أعراضكم قالوا يا رسول الله وكيف نذب بأموالنا عن أعراضنا قال يعطى الشاعر ومن تخافون لسانه يعني هذا الجاهل هنا معناه متعد في الظلم والذي يخشى شره فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دبوا بأموالكم عن أعراضكم حتى لا يفضح يروح عامل شاعر من دول يروح كذب لك بقى إيه قصيدة فيها تعريض بيك وبأهلك وكل واحد يوصف لك والدتك بأنها مش عارف إيه وزوجتك بأنها إيه ودبقى مشكلة هو كذاب أشر لكن الكلام الناس تعد تتعمل وتعد تضحك ويقعد يقول لك شفتش القصيدة كان بيقول فيها كذا وبيقول فيها كذا او واحد يطلع كلمة وتنتشر ما بين الناس على شخص مثلا فالجلس صلى قال ذبوا باموالكم عن اعراضكم فده يحصل عنه ايه يعطى المال على سبيل الصدقة يعطى على سبيل التصدق عليه او على سبيل كف الاذاء طيب الامر التاسع كظم الغيظ وكف الغضب قال صلى الله عليه وسلم من كف غضبه سطر الله عورته الأمر العاشر الدعاء فهو من أسباب السطر كان من دعائه صلى الله عليه وسلم حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والأخرة اللهم إني أسألك العفة والعافية في دين دنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتلم تحتي وقد شرحنا هذا في محاضرة كاملة في سلسلة شرح الاذكار الصباح والمساء الأمر الحاج عشر حسن الظن بالله فمن جملة الخير أن يحسن العبد الظن في الله وأن يحسن الظن به بأن يستره في الدنيا والآخرة وأن يعتقد أن الله هو الستير يحب الستر على عباده ويسترهم في الدنيا والآخرة فالله جل في علاه قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بإن خيرا فخير وإن شرا فشر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله الأمر الثاني عشر من الأسباب التي توجب الستر الإحسان إلى البنات عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من الناشى فالإحسان إلى البنات وإحسان تربيتهن هذا من الأسباب التي توجب ستر الله سبحانه وتعالى وأن يستر عنه كذلك وأن تكون له حجابا من النار وقد استوفينا شرح هذا الحديث في سلسلة الأدب المفرد السبب الثالث عشر تأدية حق الله في مالك تأدية حق الله في المال من أسباب الستر.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 فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر هذا الرجل الأول جعل هذه الخيل في سبيل الله تعالى فأطلقها فكل ما تصنع هو في ميزان حسناته لأنها جعلها في سبيل الله فلما تدخل في روضة من الرياء أو في مرج من المروج فإنها كل ما تصنعه من ذلك يكتب في مزان حسناته قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر إذا الأول جعلها في سبيل الله فكلما خرجت في مكان تجعل في ميزانه في سبيل الله في جهاد في سبيل الله تمر على أرض تبقى كل حتة هي فيها يبقى في ميزان حسناته كل شيء تصنعه في ميزان حسناته الثاني ربطها تغنيا وتعففا زي الناس اللي عندهم خيل وربطنهم في الاستبلاط وغير ذلك وهو لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها يعني استعان بها وفي نفس الوقت هو يعطيها حقها ولا يؤذيها ولا يجعلها سببا في معصية من معاصي او غير هذا اما الاخر فانه ربطها فخرا ورياء فهي عليه وزج احنا نخذ الحديث ونعمله تطبيق وقعي واحد عنده سيارة فالسيارة دي دلوقتي لو جعلها في سبيل الله يعني وهب سيارة لخدمة الدعوة مثلا وهبها خلى العربية دي لي الأمور الخاصة بها واحد مثلا بيلف ويدور كتير فقال له السيارة دي وقف جعلتها هكذا واحد مثلا في جمعية يقتضي هذا واحد داعية واحد كذا المهم جعل هذه السيارة في سبيل الله أو اوقفها في سبيل الله جاب تاكس وقال اللي يطلع منها كله يوضع فيه النفقات الخاصة بالدعواء او بغيرها مما يحب الله عز وجل فهي له اجر الاخر استخدمها وجعلها يعني راعة حق الله تعالى فيها بيستخدمها فيما أحل الله جل وعلا وفي نفس الوقت لا يتفاخر بها مش رايح بقى جايب مدلة مش عارف عامل ازاي علشان الناس كلها تقعد تشاور عليه علشان تعرف هو مين وابن مين وقصص دي وعشان يتفاخر أصلا على شلة صحابه ويعرفوا انه أحسن أو يحس انه بالعلو عليهم او ما شابه فاذا جعلها في سبيل الله واعطى حق الله تعالى فيها فإنها له ستر أما إذا جعلها فخرا ورياء فهي عليه وزر فإذا المعنى بشكل عام أن تؤدي حق الله تعالى في المال فإذا أديت حق الله تعالى في المال سترك الله أما إذا لم تؤدي حق الله تعالى في مالك فإنك تتعرض للعقوبة الأمر الرابع عشر عدم التسميع بالفواحش عدم التسميع بالفواحش يعني عدم إشاعة ذلك عن عوف الأحمسي أنه كان يقال من سمع بفاحشة فأبشها. كان الذي بدأها. اللي هو يبتدي يجاهر بقى. يجاهر بالمعاصي الغير. يقول لك ما تعرفش ده في البيت ده في أصلا ده بيعمله بيسووا وكانوا بيعملوا فيبدأ يفشي الأمر. فممكن الكلام ده يعرفه الفصاق فينتشر أكثر وهكذا. فالذي يسمع بها والذي ينشرها. كان كالذي بدأها ودي رسالة للإعلاميين فالذي يسمع بالفواحش فيفشيها كان كالذي بدأها أول مرة فكأنه وإن لم يفعل وإن لم يقع في هذا الجرم إلا أنه سبب في شيوعه فكأنه صنعه بل كأنه أول صانع فيأخذ أوزار كل من وقعوا في هذا الأمر بسببه برضو الصحفي اللي قاعد يكتب ويكتب قصة معينة وهو يقول لك أنا بحاول أن أنا أظهر عيوب المجتمع علشان نتلفها كتاب السيناريو بيقولوا كده تقول له أنت ليه بتعمل كده يقول لك أنا برصد الواقع وبعد كده بنقوده فهو بيرصد الواقع بينقوده ومطلع الممثل قاعد بيشرب مخدرات وبيستمتع بيها بس في الأخير خالص بيموت المهم المشهد اللي طلع فيه وبيشرب فيه وبتاعه خد بيعقول ويقول لك الناس دي العيشة والناس دي اللي فيئة ويروح مقلده ومش مهم بقى اللي حصله أصلاه ما كانش فاهم يعني هو مش فاهم أصلاه بس ما عارفش يعملها صح إنما نعملها أنا صح أو أو أو إثارة للشهوات والغرائز ومشابه كان كالذي بدأها الأمر الخامس عشر أن تتحجب المرأة فمن أسباب الستر لا شك الحجاب عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت ممن أنتن قلنا من أهل الشام قالت لعل كنا من الكورة التي تدخل نساءها الحمامات قلنا نعم قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى الستر. هذه التي تخلع ثيابها في غير بيت زوجها وفي غير بيت أبيها وهذا طبعا مشترط بالإذن يعني لو واحدة هتخرج في البيت بيت آخر تنتقل إلى بيت مثلا خلتها المفترض أنها مأذون لها أنها تصنع ذلك بس الأحوط والأصل أنها لا تخلع ثيابها إلا في بيت أبيها وزوجها وهذا أمر نادر الشيوع للأسف في زماننا هذا هو سنة المهجورة وكل ما نقول للإخوة يفهموا الأخوات المعاني دي ما ينفعش بحال بيحصل كده يجتمعنا مثلا ويروحوا مكان ويخلعوا فيه الثيابهن ويتخففوا من الثياب وكلها دي أعداد بنات ما فيهاش مشاكل المفترض إنها تجلس بالثياب الذي تجلس فيه في بيتها يعني هي بتلبس إزدال او فستان مثلا الفستان اللي هي تقعد فيه ده لا حرج انها تبقى عادة فيه مش هو ده الثياب اللي تخلعه لا المعتاد انها تجلس في بيتها بهذا الشكل انها الشكل العام انما ما ينفعش ما احنا عادين مع بعض بنات فنتخفف من الثياب عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي افلح ابن ابي القعيس فاستطرت منه قالت استترين مني وانا عمك قالت قلت من اين قال ارضعتك امرأة اخي قالت إني أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج عليك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب امرأة أخيه هي التي أرضعت فصار هذا الأخ أب لها وصار هذا عمها من الرضاعة يعني تعتبرها خلاص بيت هي أم المرضاعة بيت هي الأم كل من ينتسبون لها صاروا يأخذون نفس الحق فليها هكذا دي أم من الرضاع وده أبو من الرضاع أبو من الرضاع طب لي أخي بأدى عمي من الرضاع لي ابني بأدى أخوي من الرضاع وهكذا هكذا كانت أمهات المؤمنين يخشين الله أبدا فكذلك كوني أختاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في إسناجه النظر بعض أهل العلم أو غالبهم ذهب إلى ضعفه لكن البعض حسنه أو استأنس به يرحم الله المتسرولة فمن رحمة الله أن يسترها في الدنيا والآخرة والجزاء من جلس العمل قال ابن تيمية فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار قال وأمر النساء خصوصا بالاستطار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن استثناه الله تعالى في الآية فما ظهر من الزين هو الثياب الظاهرة هذا لا جنح عليها في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذورا آخر إنها لبسة الثياب الظاهر ده لابد أنها سيرى منها يعني حتى المعنى المفترض أن لا ترى ثيابها هذا الظاهر وما قد ينكشف عنها اضطرارا واحدة وهي مشى جدت ريح شديد فكشفت عن شيء من جسدها أو تعثرت في الطريق مثلا فهذا مما لا جناح عليها في إبدائه إلا أن يكون في هناك محظور أنها بقى لبس عبيات مطرزة والكلام اللي بيحصل دلوقتي ده فهذا لا يدخل تحت تطاق الحجاب إذن السبب الخامس عشر حجاب المرأة سبب لسترها وسبب لتحقيق هذا المعنى الأمر السادس عشر هو اكتناب الذنوب والمعاصي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فإذا اقترف العبد المعاصي وتعدد الخطوط والظلم نفسه فإن الله سبحانه وتعالى يأخذه على ذنبه وإن العبد إذا لم يظلم نفسه ولم يقترف هذه الذنوب كان في رحمة الله تعالى فستره الله جل وعلا الأمر السابع عشر عدم التعرض والاستطار حتى في الخلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار يعني الحمامات هنا المقصود بها أيضا الحمامات التي كانوا هي حمامات البخار مش الحمام بالاستخدام الدارج عندنا فالأصل أن لا يدخل هذا يبقى خلاص يعني ما فيش مشكلة والناس كلها مشغولة بأحوالها فلا يستتر بذلك اللي هي حقها في حقنا دولات انه يبقى مثلا ماشي بالملابس الداخلية مثلا او لبس شرط وكاشف عن ركبته كلها او بقى البلوي السودة هو يلبس بقى الميوهات والكلام ده فهذا ينبغي ان لا يحدث لان هذا من التعري الفاحش الذي نهينا عنه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اجتمال الصماء وان يحتسب الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء يعني ما ينفعش ان انت تتعرى يعني تنام عريان وتحط مثلا عليك ملاية انما على ان يتخذ ثوبا يستتر به انما مثل هذا لا يجوز لانه ما ظنت الغطاء انه ممكن ينكشف في اي لحظة فتنكشف سوءته كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفض الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم وكان الله سلام إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدن من الأرض لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته لما كان يرفع ثوبه وهو قائم وإنما عند الجلوس أو عند اتخاذ هذا الوضع السبب الثامن عشر عدم نظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة غض البصر سبب للست النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل لفظها كذا ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد يعني النهي عنهما يجتملهما غطاء واحد حتى لا تكون مظن للفساد وإنما كل واحد يبقى بغطائه منفصل عن بوهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خالية قال الله أحق أن يستحي منه من الناس إذا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة فمن باب أولى ألا ينظر الرجل إلى عورة المرأة وأن تنظر المرأة إلى عورة الرجل فما يصنعه الناس الآن من فضائح سيما على شاشات التلفزيون وعلى انترنت وغير ذلك هذا أحد الأسباب إلى أن يكشف الله سترة فليتق الله من يصنع هذه الذنوب في الخلوات الامر التسعة عشر عدم افشاء سر الفراش. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة حمد الله وأثنى عليه ثم أقبل على الرجال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس فيقول فعلت كذا فعلت كذا فسكت. قال فأقبل على النساء فقال هل منكم من تحدث؟ فسكتن. فجثت امرأة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما ذلك مثل شيطان لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مثل ذلك والأسف الشديد هكذا يصنع الرجال مع في جلساتهم والنساء في جلساتهن هي تتكلمه ويتكلمه أنت عملتي إيه وإيه وإيه وإخبارك وإيه مع بعض وكذا وهو يقول له أخبار الجواز إيه ومستمتع بمراتك ولا لا وتعمل مش عارف إيه ويتكلمه فيه أمور خاصة بالجماع أظمن منه أنه بذلك يعني يعطيه النصائح الغالية والوصايا العشر طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه كالحناء تتطيب به وتتزين به المرأة يكون جميلا يظهر لونه يبقى سيبقى لون ولا يظهر ريحه فهي تستخدم هذه الأمور ويجوز لها استخدمها لأنها ليست من الطيب الفواح الذي نهيت المرأة عن مثل ذلك فأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من تطيبت هكذا فإنها زانية أما الرجل فيظهر ريحه ولم يظهر لونه يظهر ريحه ولا يظهر لونه يعني زي السائر العطور الآن التي تستخدم فائحة الريح ولا تترك أثر أسباب العشرين الاستطار عند الاغتسال فالحديث الذي جعلناه سببا في إيراد هذا الموضوع الحديث المحتج به على أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه باسم الله الستير كان رجلا يغتسل وليس عليه إزار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياة والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر هذا عشرون سبب للستر والفوز بالستر فمن أتى بها فقد حصل الخير الكثير فيشمله الله عز وجل بستره ومن شمله الله تعالى بستره فقد أحب، فمقتضى الستير أن الله تعالى يحب هؤلاء فمن فوائد الستر الفوز بحب الله جل وعلا ومن ستر غيره فإن الله سبحانه وتعالى يسطره في الدنيا والآخرة فيحصل عزة الدارين والعبد إذا فعل المعصية واسترجع ستره الله في الدنيا والآخرة ثم ذكره بها في الآخرة ثم عفا عنه في الحديث حديث ابن عمر أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى قال يدن أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه هو ده بقى حديث السطر الماتع كنفه ربنا يغطيه عارف كيراك أنك أنت ساعة الحساب يتعمل لك كده يعني مكان مخصص ومستور منك إلى الله فيضع عليه كنفة فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سطرت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم فجاءت البشارة بذلك للمؤمنين أن من سطر الله عيبه في الدنيا فإنه سيستره في الآخرة لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره في الآخرة ومن فوائد الستر كذلك أن له أجر إحياء النفس كما قلنا من أطفأ على مؤمن سياه فكأنما أحيى موؤودا وكأن هذا يدخل من قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكذلك ثبوت دخول الإيمان في القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتتبع عورات المسلمين فإذا هذا الدليل المخالف إن من سطر على إخوانه ولم يتتبع عوراتهم يدخل الإيمان في قلبه والساتر العيوب الناس يرى من نفسه سعادة وسرورة وينجو من العذاب في الدنيا وكذا في الآخرة كما قلنا فالله سعى لا يعذب قوما يسترون الذنوب والساتر لعيوب نفسه يسلم من ألسنة الناس والساتر يثمر حسن الظن بالله ويؤدي إلى علاج اجتماعي من هذه الأمراض الاجتماعية المنتشرة فإن ذيوعها يزيدها اشتعالا وإن إطفاءها يكون سببا لعلاجها فهذه أسباب لتحصيل هذه الثمرة العظيمة ثمرة الستر حتى يكون لنا نصيب من هذا الاسم الجميل اسم الله تعالى ستير سترنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم